119. أبناءكم 110. قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 112. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 113. فإن لم تعلموا آبائهم وأنكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تمردت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما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 129. كان ذلك في الكتاب مسكورا